فتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا نوك لتكونن من المصرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر لمنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَسَتَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى كلا ولا تكونوا من المخسرين وازنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا ما فأسياءه ولا تعثوا في الارض مفسدين